يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ بَلِ الْإِنْسَانُ بَلِ الْإِنْسَانُ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ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 انَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ إن يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه <تسجيل> فعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أن والتفت الساق بالساق إلى ربك إلى ربك إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى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 <تصفيق> أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان, أيحسب الإنسان؟ سودا ألم يكن طفه ألم يكن طفه مما من يمننا ثم كان علقه ثم كان علقه منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر سبحانك أليس ذلك أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر, أليس ذلك بقادر؟ بقادر بقادر على